بلا نوكي ويا دي كتاب من أسلم وجهه لله هر سر سرو خو تسليم خود تعالى بك يعني خو كانت انبو أمر خود تعالى وهو محسن بس في شرط خو دان إيمان بتك مروبا كتاك بتن أذي فله أجره عند ربه دي أجره هبتن الخدوي خود تعالى خيرا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآخرته نبترسن ونبخمدك. أبا الآخرته بس الدنيا دمروبت بتخدان إيمان الترسن خد تعالى خد تعالى وان بكت بس هكار بو آخرت ومصيري خديت وبحشت ابتعابي خديت هنجي أفترصها نومنت خد تعالى دليوان بيقلك خشكتو